We'll سمعنا العالم يا بلدنا لما أعلننا ورددنا احنا معاك يا حبيب Oh مع حررنا نضق يا غزة حركتنا بمصرك ما عاد تنسى حررنا نضق يا غزة حركتنا بمصرك ما عاد تنسى واعلنها الشعب بعزة يا احنا معاك يا حماس احنا معاك يا حماس احنا معاك يا حماس قرنا جوعت علم نو صبرنا قلنا الشرعيه حاصرنا جوعت علم نو صبرنا بالفرقان المولى نصرنا طلعنا حنال تسجيله ضربنا قلب سرايل ما يكون الدرب طويله احنا معكي يا حماس I know tua notes no